ولئن أذقنا الإنسان من رحمة ثم نزعناها منه إنه لا يأوس كفور ولئن أذقناه نعمة بعد ضرا أمسته لا يقول إن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور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 ومن قبله كتاب موسى إمامه ورحمة أولئك يؤمنون به وَمَن يَكْفُر بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَنَارٌ مَوْعِدٌ فَلَا تَكُو فِي مِدْيَةٍ مِنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَب بِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ وَمَن أَغْلَم مِن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 لا ربهم ولكنني أرقم قوما تجهلون ويا قوم ما ينصرني من الله إن طردتهم أ تذكرون ولا أقول لكم عندي خزاع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 وقال اركبوا فِيهَا فيها اللَّهِ الله مجراها ومرسها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبان ونادى نوح ابنه وكان في معزلي وكان في معزل يا بني ركما ولا تكم مع الكافرين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 وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ تِلْكَ مِنْ أَنبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَا ۚ أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِن قَبْلِهَا يَظُنُّونَ ۚ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ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 إنَّ قُولُ إِلَّا عَتَرَكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ قَالَ إِنِّي أُشْهِدُ اللهَ وَأُشْهِدُ أَنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ مِنْ دُونِهِ فَكِدُونِ جَمِيعاً ثُمَّ لَا تُظْلَمُونَ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 وَمِنْ ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز 118. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين 119. كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود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 أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب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 أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عليها سافلها وأنقرن عليها وأنقرن عليها حجارة من سجِّل مغضود مسومة عند ربك وما هي من الضالمين ببعيد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 من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استقعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيت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 قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهبك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز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 ذانك من ابايل قران قصّه عليك منها قائم وحصيد وما ولمناهم ولكن ظلموا انفسهم فما أُغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَمْ مَا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُواهُمْ غَيْرَ تَتْبِيِّبٍ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ غَالِيْمَةٌ